ولقد أوثلنا نوحا إلى قومه فردت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم أكتوف من وهم ظالمون ولقد أوثلنا نوحا إلى قومه فردت فيهم